Yuh-Rahman, Yuh-Rahim, yuh Oh, dear. Terima Terima kasih kerana رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننزي المؤمنين ثم ننزي رسلنا والذين إنا آمنو ك علينا نذل المؤمنين. ننجي المؤمنين. الْمُؤْمِنِينَ لي وأمرت أن أكون من الهود You uh hear -huh. it? وإن يمسك What